يا محمد يا محمد يا محمد يا يا محمد يا محمد نبي الله عظيم الجاه ومجد زاهر له اشعاري نبي الله عظيم الجاه ومجد له اشعاري يا محمد هلا هلا يا محمد يا محمد ما اسمع صوتك لا تبخل لا تبخل على الرسول يا محمد يا محمد, يا محمد دليلي من فتح عالفرحة شباكة على مواجي الأثير اتصلت أسلاكة دليلي من فتح عالفرحة شباكة على مواجي الأثير اتصلت أسلاكة شفت سابع سماء بهجة أفلاكة شفت صوب الرسول تأشر أملاكة تأشر عني بي ذاكة نبي اتأشر عني بي ذاكي النبي ذاكي هلا, هلا اتأشر عني بي داك النبي ذاكي ابو حواج بهلا العيون فتاكي ملاك ساري على الاقمار وباستبشاري له اشعاري يا محمد يا محمد ان شاء الله يا محمد صيح يا محمد يا محمد, محمد للشاعر الحسيني هيثم سعود الكربلاء اي دليلي من فتح عالفرحة شباكة اي دليلي من فتح عالفرحة على, على مواجي الاثير التصلة اسلاكة شفت سابع سماء وبهجة فلاكة شفت صب الرسول اتأشر املاكه اتأشر عني بذاك النبي ذاكه اتأشر عني بذاك النبي ذاكه ذاك ابو حواج بهلا لعيونه فتاكه ملاك ساري على الاقمار وباستفشاري له اشعاري له اشعاري يا محمد يا اعلى اعلى امشي عليك الرسول يا محمد صيحه أعلى, اعلى ما شاء الله هدي يا محمد هدي يا, يا, يا محمد نشمي يا محمد يجرح وحتارت الالباب بوصافه جهجه والملك تدهدب طرفه نبي نوصوره بارين بالكف نبي نوصوره اي نبي نوصوره بارين بالكف يشحر ينذهل يكذب من شاف يشحر ينذهل ينجذب من شاف سلامات النبو ضحكة شفافة ابن ياشين الشرف متوسم اجتافة وسامو الغاري بل الأنوار وللمختار له أشعاري وسامو الغاري بل الأنوار وللمختار له أشعاري سيح يا محمد يا محمد ما شاء الله سمعني سمعني عليك رسول يا محمد يا محمد يا محمد اعلى يا محمد السماء متنوره الليل ابو وجه طاف السماء متنوره الليل ابو وجه طاف يا محلا هبته الهادي يا محلاها مسرور الرسول مسرور الرسول خلنا نفرح ويا اخي همن حقنا عليك الامه نتباخه الف ليله قدر هل اللي معناها الف قدر هل اللي صيح الف ليله قدر هل اللي معناها ألف ليلة قدرها الليلة معناها على جمر الصبر كل لحظة نتباه بشوق النار كما الأقفار إلى الأمطار له أشعاري بشوق النار كما الأقفار إلى الأمطار له أشعاري أشعار يا محمد شوتك <تصفيق> شوتك يا محمد يا طير السما يخبرنا بفراحه على بيت النبوة هذا بجناحه على بيت النبوة هذا بجناحه ربيع الدنيا شعر دينا مصباحه نثرض السعادة علينا قداحه نسايم وجنتي على الأمة فواحه نهر حب جذبنا وإحنا سباحه نهر حب جذبنا شد الأزهار ونهر جاري وبالإكبار له أشعاري شد الأزهار ونهر جاري وبالإكبار له أشعاري يا محمد ما شاء الله أعلى يا محمد يا محمد فدوا فدوا يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد لا تبخل لا تبخل يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا اينج القير السما يخبرنا بفراحه على بيت النبوة هذا بجناحة ربيع الدنيا شعها دينا مصباحة نثرض السعادة علينا قداحة نسايم وجنتي على الأمة فواحة نسايم وجنتي على الأمة فواحة نهر حب جذبت وإحنا سباحة نهر حب جذبنا وإحنا سبت شذى الأزهار ونهر جاري وبالإكبار له أشعار شذى الأزهار ونهر جاري وبالإكبار له أشعار يا محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد هلأ هلأ يا محمد يا محمد هلا يا محمد, يا محمد, يا محمد يا على كل معبد تصدح نواقيسه محمد معجزه يا مرسل قيسه اذا فرض علينا البار تقديسه اذا ينطق لساننا بالمهج عيشه اذا ينطق لساننا بالمهج عيشه, عيشة نبينا عله الكون ونوامسه ففي الاسرار وبالافكار ضي الجبار له اشعاري في الاشرار وبالافكار ويا الجبار له اشعاري يا محمد, يا محمد يا محمد يا محمد ما شاء الله أعلى أعلى سمعني صوتك ما شاء الله <تصفيق> يا, محمد. يا محمد يا محمد محمد, محمد معجزه والمصحف لسانه والبر والكرم من موجه احسانه محمد معجزه المصحف لسانه والبر والكرم من موجه احسانه الفارس والعزم والهمة فرسانة سبحان العليم الصاغة سبحانه شفيعوا بالحشر حاشاه ينسانه شفيعوا بالحشر حاشاه ينسانه على ساح النجاة صبح مسرانه على ساح النجاة صبح مرسانه ففي الأخطار وفي الإعسار به أذكاري له أشعاري في الاخفاره وفي الاعشاره باذكاره له أشعار له اشعاره له اشع له اشعاره يا محمد يا محمد